Aan de ene kant van de ene Aanhoudt EN de حي الصلاة حيان الصلاه حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا